Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gölbe tır. Fi aden al arz ve. Hımm. Bğdı.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 في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما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 وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضى يحبرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 أُنِيبَنَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أم أنزلنا عليهم سلقانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهَ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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه فيبسطه في السماي كيف يشاء ويجعله كسفان ويجعله كسفان فترى الودق يخرج من خلاله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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوتة ثم جعل من قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء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 وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبَطِنُونَ كَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حقّ